لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة نوم وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن نَم قَوم ال لا يقللل